بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرود وَلَ مدَدنا وَأَقن فين الرواس وَأَبَتنااف غ م كل زَوج بج تَبَص تو وَذكر تبَص تو وَذكَِكُ لعَابد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات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 كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تب كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق لول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ولعلم ما توسوس به نفس ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى 119. عن اليمين وعن الشمال قعيد 110. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 111. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد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 111. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد الَّقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَّن نَّاءَ إِلَى الْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُنِيبٍ الَّذِي الله مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا لَّاخَرَ فَالْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ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 113. ولدينا مزيد 114. وكمهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن فِي ذلك لذكرى لمن كان له قلبن والقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما وَسَبّبح بحَمْدِ رَبّكَ قَلَ طُلُء الشَّممس وَقَبل الغروب وَمِنَ الَّْلِ فَسَبِّح هو إدَ ذرَ السّجودَ وَاسَْمِغْ يَمَ يُونادِ المُنادِي مَِّ كانَ قَربِ يَوْمَ يسمعُون الصوحَةَ بالِالحَّّ ذَلِكَ يَومخُروب إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض أنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليه جبار فذكر بالقران من يخاف وعيد